قال رحمه الله وأحرف العطف جميع عشرة محصورة مأسورة مصطرة ألواء والفاء وثم للمهل ولا ومدى ثم رو أم وبل وبعدها لكن وإما لفتر وداء للسجير فحر ومن التوابع أيضا التي لم تذكر بعده البدل والعطف والبدل معناه لغة العوض عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أن يعوضنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يعوضنا منها جلودا غير تلك الجلود التي نضجت من نار نيذوق العذاب هذا معناه اللغوي فهو بمعنى العوض واما معناه الاصطلاحي فهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطه هذا معناه ان الاصطلاحي معنى البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطه وقولهم التابع جنس يشمل جميع التوابع فكلها تابعه وشارف لما قبلها في الحكم وشارف لما قبلها في الإعراب. وقوله المقصود بالحكم خرج به قطر البيان والنعف والتوكيد فإنها ليست مقصودة بالحكم وإنما مكملة للمقصود بالحكم وأما هي فهي ليست مقصودة بالحكم وإنما مكمن للمقصود بالحكم ومتمم للمقصود بالحكم فالمقصود بالحكم هو الملعود وهو أيضا مبين وهو كذلك المؤكد هذه المقصودة بالحكم, المقصود بالحكم أما توابعها فليست مقصودة بالحكم فإذا قول المقصود بالحكم خرج به هذه ثلاثة الأشياء من التوابع النعت فإنه ليس مقصودا بالحكم جاء زيد الفاضل فالمقصود بالحكم بالمجيء هو المنعوت جاء زيد الفاضل فالمقصود بالحكم وهو المجيء المنعوت وأما النعت فهو مكمل ومتمم للمقصود بالحكم وهكذا عفوا البيان جاء زيد أبو إذا جعلته عطف بيان فإنه غير مقصود بالحكم وإنما المقصود بالحكم المبين وهو جاء وهو زيد جاء زيد أبو المقصود بالحكم هو المبين وأما هذا فهو مكمل فهو مكمل للمقصود بالحكم وهو متمم له فقط وليس هو المقصود بالمجيء بالفعل وهكذا التوكيد جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه فإن المقصود بالحكم إنما هو زيد هو المقصود بالمجيء وأما هذا فهو مكمل فقط للمقصود بالحكم أما البذل فهو المقصود بالحكم جاء زيد أبوك فالمقصود بالحكم أبوك المقصود بالحكم أبوك وليس زيد وإنما زيد ذكر توقيع وتمهيدا لذكر المتبوع لذكر التابع ذكر توقيع وتمهيدا لذكر التابع فإذا المقصود بالحكم في البدل هو الثاني هو التابع المقصود بالحكم في البدل هو التابع للمتبوع بخلاف النعت والتوكيد وعطف البيان فالمقصود بالحكم المتبوع الأول والمقصود بالحكم أي بالفعل مقصود بالحكم أي بالفعل وأما البدل هو نفسه المقصود بالحكم وأما المبدل منه الأول هو المتبوع يذكر كوقئا وتمهيدا لذكر الثاني فقط لذكر الثاني وإن كان هو في المعنى نفس الأول نحن نتكلم على الفاظ فاللفظ الثاني هو المقصود وإلا أبوك وزيد هو واحد هو واحد لكن المقصود بالحكم أي بالفعل هو الثاني اللفظ الثاني وهو التابع للمدفوع فإذا قل جاء زيد أبوك فالمقصود بالمجيء أبوك وأما زيد هذا اللفظ ذكر توقئة وتمهيدا للذكر الثاني ولا تقول هو زيد وأبوك شيء واحد نقول نعم زيد وأبوك شيء واحد لكن المقصود بالمجيء هو الثاني للأول المقصود بالمجيء هو اللفظ الثاني للأول وإنما الأول ذكر فقط لأجل التمهيد والتوقيع لذكر الثاني واضح طيب وقولنا بلا المقصود بالحكم بلا واسطة خرج عطف النسق فإنه مقصود بالحكم المعطوف عطف نسق مقصود بالحكم لكن بواسطة حرف العطف بواسطة حرف العطف جاء زيد بل عمر جاء زيد بل عمر فالمقصود بالمجيه والثاني بل عمره لأن الاول ضربت عنه ضربت عنه لكن هذا القصد ليس من غير واسطة بل بواسطة حرف العطف جاء زيد بل عمره ليس مجردا عن العاطف بل مع وجود العاطف بينه وبين بين فهو مقصود بالحكم نعم كالبدل لكن بواسط حرف العطف وأما البدل جاء زيد ابوك ابوك مقصود بالحكم هل بينهما واسطة هل بينهما حرف عطف لا، فإذا البدل مقصود بالحكم بلا واسطة، والعطف مقصود عطف المعطوف عطف النسق مقصود بالحكم لكن بواسط حرف إيش حرف العطف جاء زيد بل عمر، عمر مقصود بالحكم لكن بواسط حرف إيش العطف جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر كلاهما مقصود بالحكم المعطوف والمعطوف عليه لكن هذا التامع مقصود بالحكم وبواسطة حرف إيش حرف العطف وأما البدل فقصته من غير واسطة قصته بالحكم من غير واسطة بينه وبين المبدل منه ما في حرب عطف يوجد لأنه لو وجد كان ببعط في النسر من غير واسطة مباشرة جاء زيد أبوك فأبوك مقصود بالحكم وليس تم واسطة بينه وبين المتبوح وأما عطف النسب فهو مقصود بالحكم لكن بواسطة حرف العطف جاء زيت بل عمر مقصود بالمجيء لكن بواسطة بل جاء زيد وعمر عمر مقصود بالحكم لكن بواسطة الواو وهو حرف عطف كما ترى فإذا يسلم لنا من هذا التعريف البدل فقط خرجت بقية التوابع فتعريف البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة التابع من حكم بلا واسطة فقوله التابع جنس يدخل جميع التوابع تحته النعت والبدل النعت والتوكيد والعطف وغير ذلك من التوابع العطف بنوعيه كلها تدخل في قولنا التابع لأنه مشاركة لما قبلها ويمسها الإعراب على اسم التبع طيب ما هو الفصل الذي يخرج هذه قال المقصود بالحكم هذا فصل لأن الحدود أجناس وقصول كما تعلمون هذا يسمى فصل لأنه خرج به غير المحدود وقولنا المقصود هذا فصل خرج به النعت خرج به النعت خرج به التوكيد خرج به عطف البيان فهذا غير مقصود بالحكم الحكم وإنما متبوعها هو المقصود وهي ذكرة مكملة ومتمم المتبوع جاء زيد فاضن جاء زيد نفسه جاء زيد أبوك في عطف البيان وأيضا بلا واسطة هذا فصل آخر أخرج عطف بنان لأن الفصل الأول ما خرجنا به أخرج عطف الفصل الأول هذا ما خرج به عطف النسق لأنه مقصود بالحكم فاحتجنا إلى فصل آخر فقلنا بلا واسطة من أجل إخراج عطف النسق فإنه مقصود لكن بواسط حرف العطف فبقي على هذا هو البدل فقط على هذا الحصول باقي البدن عندنا فصلان وعندنا جنس تعريف والحدود كما تعلم مركبه من اجناس وفصول الجنس يدخل فيه غير المحدود والفصل يخرج غير المحدود الفصل يخرج غير المحدود الفصل في النقه هو الحاجز بين الشيئين الحاجز بين الشيئين فتاتي بفصل في الحد تخرج به غير الذي اردت تحدده ويبقى لك المحدود يبقى لك المحدود والا ربما استعملت الجنس أولا فيه ثم اتيت به هذا تعريف البدل التابع المقصود تابع المقصود بالحكم بلا واسطة وأما أقسامه أضرابه أنواعه فهو أربعة أقسام بدل الكل من الكل ومنه من اتحاشها للتسمم فيقول بدل الموافق من الموافق بدل الشيء من الشيء وهذا أحسن هذا أحسن أنك تقول بدل الموافق من الموافق وبدل الشيء من الشيء بدل المطابق بدل هذه تسمية أحسن من ما اشتهر عند الجمهور بدل الكل من الكل لأمرين أو لأمرين على هذا نعم أولا دخول أل على كل وهذا لا يسمح والأمر الآخر أن هذا يقع فيما لا يجوزا يقال له كل من كل لأن الكل هو الذي يقل أجزاء الكل الذي يقل أجزاء وأبعاد وهذا يكون في حق الله سبحانه وتعالى فلا يسمح أن يقول بدل كل من كل ولكن بدل الموافق جيد بدل الموافق من الموافق جيد إلى صراف العزيز الحميد الله أو الله إذا وقفنا إلى صراف العزيز الحميد الله فالله بدل كل على قومه الآن وبدل كل إنما يقال كل من له إجزاء وأبعاد من له إجزاء وأبعاد فعلى هذا انتحاش هذا الإسمير فنقول بدل المطابق بدل الموافق بدل الشيء من الشيء بدل الشيء من الشيء هذا النوع الأول ما يسمى ببدل المطابق النوع الأول بدل المطابق وإن شئت قلت بدل شيء من الشيء وإن شئت قلت على تسمية الجمهور ويتسم الصلاحية مجردة أو في الأغلب بدل الكل من الكل بدل الكل من الكل وهذا ضابطه أن يكون الثاني عين الأول يكون الثاني عين الأول لا فوت بينهما جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، فأبوك عن زيد، هو نفس زيد جاء زيد أبوك، وهذا المثال كما تقدم معكم يصلح بيان يعرب عطف بيان، كما تقدم معكم، فكل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان، كل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان، لكن في بدل في البدل يكون الثاني هو المقصود بالحكم، في عطف البيان يكون الأول هو المقصود. فقط الفرق بينهم وإلا كل ما عرفت بدل كل من كل يجوز أن تعرفه عطفيا هذا النوع الأول بدل كل من الكل أو بدل المطابق أو بدل الموافق أو بدل شيء من الشيء وضابطه أن يكون الثاني عين الأول إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب الثاني حدائق ما بعده هو عين المفاز عين المفاز مررت بأخوائكم زيد وعمر مرتوا بأخوائكم زيد وعمر مرتوا بإخوانك زيد وعمر وصالح مرتوا بإخوانك زيد وعمر وصالح هذا كلهم كل فما ذكر الثاني هذا هو عين الأول إخواتكم زيد وعمر وصالح مرتوا بأخوائكم زيد وعمر هم أخواك زيد وعمر فالثاني عين الأول طيب هذا النوع الأول النوع الثاني بدلPI بدلة الأماكن ظيير progressive أن يكون الثاني جزءا من الأول يكون الثاني بعضا من الأول جزءا من الأول أكلت الرغيف ثلثه أكلت الرغيف ثلثه ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لو دفع الله الناس بعضهم ببعض بعض هذا مو كل أول، فيكون هذا بدل بعض من كل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل من استطاع، فمن ليس كل الناس. ولله على الناس هدى، ثم قال من استطاع، فالحج ليس على كل الناس، وإنما على المستطيع منهم، فهذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. ليس من استطاعه كل الناس إنما هم بعض الناس المستطيعون هولا. هذا يسمى بدل البعض من الكل أن يكون الثاني جزءا من الأول وينشئ تقولت أن يكون بين الثاني وبين والث... الثاني والأول ارتباط بالجزئية ارتباط بالجزئية والبعضية أكلت السمك بعضه أكلت أكلت السمك بعضه أو تقول على ما قلت أكلت الرغيفة ثلثه فالثلث بعض الكل أكلت الرغيفة الرغيف كل والثلث بعض فهذا يسمى بدل بعض من كل أخذت كتب العلم النحوة أو النحوة نكون بدل بعض أخذت كتب العلم النحوة هذا بعض ما أخذ شميع الكتب فكتب كتاب النحو أو أخذت كتب العلم كتاب النحو هكذا كتاب النحو هذا بعض وليس بكل هذا بالنسبة للثاني ومنه ما سمعت من الآيات ولله على الناس حج البيت من استطاع فمن بدل من الناس بدل بعض من كل الناس عام ومن بعض منهم من المستطيع طيب الثالث بدل الاشتمال بدل والاجتمال باللغة هو التعلق والارتباط هو التعلق والارتباط هذا معنى الاجتمال لغة التعلق والارتباط واما ضابطه وأن يكون بين الثاني والاول ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية أن يكون بين الثاني ارتباط وتعلق بغير الكلية والجزئية خرج بدل الكل وبدل البعض. إن الأول بينه وبين الثاني ارتباط كلي، وفي بدل البعض بينه وبين الأول ارتباط الجزئية وأما بدل الاستماع هو الاستماع لغة أولا التعلق والارتباط، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير كلي أو من أجل الإخراج بدل الكل وبدل البعض وبدل الغلط. فقولنا يكون بين الثاني وأول ارتباط خرج بدل الغلط ما في ارتباط بينه وبين الأول بدل الغلط أبدا ما في ارتباط بينه وبين بين الأول فقولنا بين الثاني ومر ارتباط هذا الفصل خرج ملمه بدل الغلط لأنه ما بينه وبين الثاني ارتباط الاول ارتباط بغير القلية خرج بهذا الفصل بدل الكل فبينه وبين الأول ارتباط بالكلية شعرت زي الأموور كل نفس الأول، عين الأول والبعضية والجزئية خرج بدل المعرف. فإذا يبقى هذا الظابط لبدل الاشتمال أن يكون بين الثاني وبين الأول ارتباط بغير الكلية والجز والجزئية. وقولنا أن يكون من الأول وبين الثاني ارتباط خرج بدل الغلط. فليس بين الثاني والأول الارتباط أصلاً. وقولنا بغير الكلية والجزئية خرج بدل كل وبد إيش؟ البعض بينه ارتباط بالكلية أو الجزئية. طيب. هذا هو بالنسبة لبدل الاجتمال ضابطه الذي سمعته والاجتمال يقع في الأمور المكتسبة والأمور غير المكتسبة الاجتمال يقع إما في أمر مكتسب كالزهد والكرم والبخل والورع أعجبني زيد زهده أعجبني زيد زهده هذه أمور مكتسبة يكسبها الشخص يكتسبه الشخص تفضل الله عليه سبحانه وتعالى فالاجتمال والاتبار يكون إما في أمر مكتسب مثل قولك أعجبني زيد زهده أعجبني زيد علمه أعجبني زيد ورعه أعجبني زيد خوفه من الله سبحانه وتعالى هذه أمور اكتسبها العبد بتقواه إلى آخر ذلك بعلمه من الله سبحانه وتعالى هذه أمور مكتسبة بعنوي بالحقائق الزود على حقيقة الدنيا وحضارة فيزهد فيها، يزهد فيها، أو يكون في أمر غير مكتسب ولكنهم ملازم لصاحبه، لكنهم ملازم لصاحبه كالجمال والحسن. تقول أعجبني زيد جماله، أعجبني زيد حسنه، أعجبني زيد حسنه. هذه أمور ملزمة غير مكتسبة. الجمال والحسن أشياء ما يكتسبها. عجبني زيد طوله، عجبني زيد قصره. هذه هو ما يكتسبه الشخص. لا يمكن أن يكتسب الطول والقصر. البطة. ولو حاول ما حاول. لا يمكن. ولا الجمال والحسن أن يكتسبه. هذا شيء من الله. جل وعلا وليس العبد فيه فعل اكتساب. هذه أمور من الله. حسن من جمال ومن قصر وطول. تقول زيد حسنه، عجبني زيد جماله. عجبني زيد طوله قصره شعره شعره هذه أمور مهي مكتسبة هذه أمور منازمني لكن شعره ما نريده لا الشعر هذ هذا بدل بعض من كل أعجبني زيد شعره وجهه هذه بدل بعض ماي بدل اجتماعي اجتمال كما سمعته بين المبدل بين البدل مبدل منه ارتباط بغير ولا وللجزئية أما الشعر هو بعض والوجه بعض من الإنسان نريد هذه العشان التي ذكرناها. الآن بدل الاجتماع يكونوا في أمر غير مكتسب إما في أمر غير مكتسب كما سمعت وهو قولك أعجبني زيد حسنه أعجبني زيد جماله أعجبني زيد طوله قصره إلى آخر ذلك هذا الآن الاجتماع في شيء مكتسب أو غير مكتسب غير مكتسب هذه أمور غير مكتسبة ما يكسبها الشخص للجمال وللحسن ولا الحسن فالجمال إما في أمر مكتسب كالعلم والورع والزهد والخوف إلى آخر ذلك فتقول عجبا يزيد علمه عجبا يزيد ورعه عجبا يزيد خوفه إلى آخر ما سمعت تقوى هذه كلها أمور مكتسبة يكتسبها الشخص والثاني في أمر غير مكتسب لكنه ملازم ملازم لصاحبه كما سمعت الأمثناء حسنوه، جماله، قصره، طوله، إلى آخره. الثالث بأمر غير مقتصر في أمر غير لا الثالث يكون على سبيل التبعية في أمر تابع للمبدل منه. عجب زيد داره، عجب زيد عمامته، عجب زيد فرسه. هذا في أمر تابع يكون يكون الاشتمال بطريقة تبعية. يكون الاجتمال بطريق التبعية لا بما تقدم. مثل أشياء المنفصلة عن زيت الثوب البيت إلى آخر ذلك هذه تابعة له فتقول عجبني زيت ثوبه عجبني زيت كذلك عمامته عجبني زيت داره هذا بدأ الاجتمال والاجتمال هنا على طريق التبعية فإذا الاجتمال إما يكون في أمر مكتسب وإما أن يكون في أمر غير مكتسب وإما أن يكون في أمر على طريق إجتمال يكون في شيء على طريق تبعية الإجتمال يكون في شيء على طريق التبعية كما بيقولك لك عجب أن فرسه عجب أن يزيل ثوبه عمامته نعله إلى آخر ذلك هذا الأجتمال لكن بطريق تبعية فلا يخرج الاجتمال عن واحد من هذه الأشياء فما كان كذلك فهو من بدل الاجتمال أسألهم شيء. في شيء أفهم في هذا الدرس لأن الاجتمال هو من أصعب ما يكون على الطلاب فهذه حقيقة الاجتمال هو أن يكون بين البدل والمبدل منه وارتباق بغير الكلية ولا الجزئية والاجتمال إما أن يكون في أمر مكتسب كالعلم والزهد والورع والخوف والتقوى أو في أمر غير مكتسب وهو ملازم لصاحبه غير ملازم مثل الطول القصر الفسن الجمال هذه كلها أمور ما يكسبها الإنسان طيب وإما يكون الاجتمال بطريق التبعية بطريق التبعية كالثوب والدار والعمامة والنعل أعجب أن يزيد ثوبه نعله داره وعمامته إلى آخره فهذا الاجتمال لكن بطريق التبعية فهذه أشياء تابعة للبدل تابعة له فيكون فيها الاجتمال طيب. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه معرف قتال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير صد عن سبيلنا ما عندك سرعة ما أنت بدأ الاجتماع أحسنتهم يسألون عن الشهر الشهر معلوم عندهم ولكن يسألوا عن القتال يجوز فيه قتال ولا ما يجوز فيسأله عن شيء اجتمل عليه الشهر يجتمل عليه الشهر وهو القتال يجوز لنا في الشهر حرام ولا ما يجوز أما الشهر العرام فهو معلوم عندهم أنه في عداد الحجة شهر معلوم عندهم لكن يسألون عن شيء يحصل فيه يجوز لنا نفعله ولا ما يجوز وهو القتال فالشهر العرام اجتمل عليه على القتال وهو بدل اشتمال منهم بدل الاجتماع لأن الأول اشتمل على على الثاني وهو سيكون في غير هذا الكتاب من هذا الكلام عن الاجتماع لكن هذا ان شاء الله جميل جدا الطالب استفيدوا وإلا يكون إن شاء الله كلام على غير هذا أيضا زيادة على ما يتعلق هل الأول هو المجتمع أم الثاني المجتمع أم العام المجتمع هذا إن شاء الله في هذا الموضوع أن تأخذ هذا الآن موجود بقي معنا النوع الأخير نختم به وهو بدل الغلط بدل الغلط وبدل الغلط كما سمعته ما بينه وبينه أول ارتباع. لا بكلية ولا بجزئية ولا باجتمال ولا باجتمال وقولهم بدل الغلط ليس معنا أن هذا البدل هو غلط ذكر غلطا لا ولكن سمي بدل غلط لأنه ذكر بدلا من شيء ذكر غلطا بدل من شيء ذكر غلطا فتقول جاء زيد عمرون جاء زيدا عمر تريد أن تكون جاء عمر قلت جاء زيد فعمر بدل غلق هو ما هو غلط هو ذكر صواب وإنما قيل له بدل غلق لأنه ذكر من الأول الذي ذكر غلطا الذي ذكره غلطا تريد أن تقول جاء عمر قلت جاء زيد فرجعت للصواب فقلت جاء عمر زيد جاء عمر زيد واضح فهذا يسمى بدل, ايش بدل غلط يكون اللساء يسبق إلى شيء لا تريده إلى شيء لا تريده فيقال له هذا الغلط تريد أن تقول الثاني هذا الذي ذكرته بعد فسبق لسانه إلى الأول فقلت جاء زيد ثم عرفت أن هذا غلط فتقول جاء عمر جاء زيد عمر وهذا يحصل هذا يحصل في ألسنتنا لكن العرب تضرب عنه ببل جاء زيد بل عمر يجعلونه من النسق يجعلونه من النسق وهذا يقل في كلامهم جاء زيد عمر جاء زيد عمر هذا يقوم في كلام لكن إذا ذكروا شيء غلط أضرب ببل فقالوا جاء زيد بل عمر بل عمر الذي جاء أضربوا عن خط هذا الأول فيغنون بن عمر إذا حصل لهم غلط في الكلام يأتوا ببل إضرابية عن الأول لأن الإضراب إما يكون إبطالي أو انتقالي طيب هذا بالنسبة للأخير بالنسبة تصدقت بدرها من دينار صدقتو بدرهم من دينار تريد أن تقول صدقت بايش بدينار لا دخلت الدرهم غلطا ذكرت الدرهم غلطا فقلت صدقت بدرهم ثم رجعت للصواب دينار فهذا الثاني يسمى بدل غلط هل هو غلط هذا البدل حتى يقال له غلط ما هو غلط ولكن لماذا سمي غلط غلطا لأنه ذكر من مبدل منه ذكر غلطا ذكر من يعني ابدل من شيء ذكر غلطا وهو المبدل منه فقيل له بدل غلق أي بدل من شيء ذكر غلقا هذا الخلاصة بدل من شيء ذكر غلقا فقيل له بدل غلق هذا هو حاصل ما يتعلق بالبدل إن شاء الله يحفظ ويفهم فهو ينفع فيما بعد إن شاء الله في الكتب التي ستمر بها في قطر الندى وهكذا الأنفية ويكون هذا إن شاء الله لك عمده الذي سمعته إلهما لها نقول قولنا معرفتنا البذل كل عطف الباني يعني المقصود المتكلم نعم إلى مقصود المتكلم وأنت إذا رأيت مثالا عربت هذا وهذا إذا لم يطبح لك شيء عربت هذا وهذا قال أعجبني المسجد نوافده من أي نوع من أنواع البذل ها عند من بدل بعض أحسنته من كل النوافد بعض من المسجد أحسنته أعجبني المسجد دروسه، أعجبني المسجد دروسه، ماذا يشمل؟ سند المسجد يشمل على دروس علمية تقوم فيه، لأن الدروس ما هي من المسجد، لا هي ولا نوافذه ولا أبوابه ولا شيء، أحسن، ليكن هذا إذا أنتم فهمتم المقصود. فيا الله.